أشئت الليل هي أشد وقت وأقوى مُقِيلاً إن لك في النهار سبحة طويلة وذكر اسم ربك وتبت إليك تبتيلا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِتِّيْلَهُ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 اللَّهُ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِلْمٌ وَالْعِلْمُ عِلْمٌ وَالْعِلْمُ عِلْمٌ وَالْعِلْمُ عِلْمٌ وَالْعِلْمُ عِلْمٌ وَالْعِلْمُ عِلْمٌ وَالْعِلْمُ عِلْمٌ وَالْعِلْمُ عِلْمٌ وَالْعِلْمُ عِلْمٌ وَالْعِلْمُ حصوف تاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون في الأرض يبدعون من فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما ت وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله